وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Let's go. أسفل أسبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفل أسبياء السلام Саламу алейку, я гадал Хусейн, Саламу алейку